فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ منك إني أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ فَكَانَ عَاقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جزاء الظالمين يا